غبتي, غبتي سنة, سنة مدري أو غبتي, أو غبتي سمور, سمور غبتي, غبتي سنة, سنة مدري, مدري أو غبتي غفتي أسبوع عندي ترى لأيام عقبك تساوت أشتاق لك والله أهضح أن واجوع لكن ظروف الوقت فينا تهاوت معاد لي صوت من الضيق مسموع من بحة حتى ضلوعي تكاوت يصعب علي حبك مثل حبة الكوع يصعب علي لقياك والوقت فاوت أنا مثل عين الملاشوقة دموع تسهر ليال الهم والضيقة خاوت غبتي سنة مدري أو غبتي, أو غبتي أسبوع لكن ترى لأيام عقبك تساوت لكن ترى لأيام